كذبت ثمود وعاد بالقارع، فأما ثمود فأهلكوا بالطاعية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حشوما، فترى القوم فيها صرع، فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خامية. فهل ترى لهم من باقيه؟